ايش ضلت بالك صرت انا كل كونك حبيتني ادري يا ابو قلب خوع واضح عليك تحبني من عيونك لا تحاول تخبي لك قلب شفاف كم لي قلمح لك ابي شفت من عقلك ولا آيات صاف جرب تجي وترك حبيبك iji wa turq habibi في سلامك سكونك صوتك اماني صرت انا غيرها عاف بالله قل لي وش حياتي بدونك يا وين بلقى من شبكة لو صاف جيتك ما قيدني هواك venalfe be yeah.